بوك تو كرك سكس ثمانية واربعون ثمانية واربعون تاتي أنشطة العطلات أنشطة العطلات بلاج تمزم هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ أرداً دنيزه girilebiliyor mu؟ هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ girmek tehli هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ <Sracrapar al> <yormu> Burada güneş şemsiyesi kiralanabiliyor mu? Hel yumkin هنا istikar mizalla şemsiye? Hel yumkin هنا istikar mizalla şemsiye? Burada şezlong kiralanabiliyor mu? Hel yumkin هنا istikar kursi bahar? Hel yumkin هنا istikar kursi bahar? هناك بوت يمكن هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ سافر جمعت. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. دلماج جمعت. أحب أن أخطس. أحب أن أغتوص. سكاي يبمك استعرضم. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. سرف تعطس كرالنا بليارمو؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Dalgıç teçhizatı kiralanabiliyor mu? هل يمكن استئجار معدات غطس? Su kayağı kiralanabiliyor mu? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل Ben henüz acemiyim. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. أرتدي في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. بناؤا شناط مدر. أستطيع التعامل مع ذلك جيداً. أستطيع التعامل في ذلك جيداً. تلفريك نردأ؟ أين التلفريك؟ كاياك لرن يانندما؟ هل, هل معك زلاجات السكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ كاياك أيقب لرن يانندما؟ هل معك حذاء السكي؟ هل معك حذاء السكي؟